ث ب ت ب في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا فقيرا بما عنده من ا ل ق ر آ ن فمن يسن هذه ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة اليوم فينا ا ل آ ن أ ي ن من يزوج الصالح أ ي ن من يبحث لابنته عن ذلك الشاب التقي النقي فيعطيها ويسلمها إ ل ي ه تقول السير في مجلس سعيد بن المسيب يحضره عشرات بالمئات من الشباب الصالحين انقطع شاب من الشباب عن الحضور يوما فلما حضر بعد أ ي ا م س أ ل ه سعيد أين ي كنت اين أبا أ وداعه كنت يا أ ب ا وداعه قال ماتت زوجي وانشغلت بدفنها وعزائها فقال سعيد رحمه الله هلا اخبرتنا حتى نعزيك ونواسيك ثم قال له هل نويت ب أ م ر بعدها هل عزمت على زواج بعدها قلت ومن يزوجني و أ ن ا لا أ م ل ك إ ل ا ث ل ا ث ة دراهم قال سعيد سبحان الله ث ل ا ث ة دراهم لا تعف مسلما الله أ ك ب ر ث ل ا ث ة دراهم لا تعف مسلما قلت ومن يزوجني قال أ ن ا قلت ا ب ن ة سعيد بن المسيب الذي يخطبها الامراء والوزراء ويردهم عنها تدري لماذا؟ لانه م ذ ا ل يريد لها صاحب الدين والخلق ما نظر الى الجاه ولا للحسب والنسب يريد ان يعطي تلك ا ل ا م ا ن ة التي استرعاها الله اياها يسلمها في يد ا م ي ن ة قال انا ازوجك قلت ا ب ن ة سعيد بن المسيب التي يخطبها الامراء والوزراء فيردهم قال انا ازوجك فدعا من كان في ناحيه المسجد ثم قال الحمد لله واثنى على الله ثم قال زوجنا فلانا من فلانه على درهمين زوجنا فلانا على فلانه بدرهمين تم العقد طرت من الفرح ابنه سعيد ذهبت الى داري. وأنا أطير من ش دخلت ة الفرح د وكان الوقت س ا ع ة مغيب الشمس كنت صائما أ خ ر ج ت خلا وخبزا اريد الافطار إ ف ط ر إ ذ ا ب ق يطرق الباب ف إ ذ ا بطارق يطرق الباب قلت من قال سعيد فجاء على بالي كل سعيد إ ل ا سعيد بن المسيب فما رؤي منذ أ ر ب ع ي ن س ن ة إ ل ا بين بيته والمسجد الله أ ك ب ر منذ أ ر ب ع ي ن س ن ة ما رؤي الا إ بين بيته والمسجد ما فاتت وتكبيره ا ل إ ح ر ا م أ ر ب ع ي ن سنه ة ت يقول فجاء على بالي كل سعيد إ ل ا سعيد بن المسيب فتحت الباب ف إ ذ ا بسعيد بن المسيب قلت لقد رجع في كلامه لقد رجع في كلامه قلت لماذا أ ت ي ت أ ك ا ن كان حري بك أ ن تستدعيني و أ ن ا آ ت ي ك قال مثلك يؤتى إ ل ي ه انت إ ن س ا ن زوجناك و أ ع ط ي ن ا ك خفت أ ن تبيت عازبا هذه ا ل ل ي ل ة فيحاسبني الله على على ع ز و ب ي ت ك ف إ ذ ا بسواد من خلفه دفعها داخل الباب سقطت من حيائها سقطت من حيائها ثم قال بارك الله لك و بارك عليك هذه زوجك أ س أ ل الله أ ن يوفق و يصلح بينكما ثم ذهب في طريقه يقول فنظرت إ ل ي ه ا ف إ ذ ا هي من أ ج م ل النساء والله ما ر أ ت عيني أ ج م ل منها فصعدت إ ل ى سطح المنزل ناديت جيراني قلت لهم سعيد بن المسيب زوجني من ابنته, زوجني من ابنته وقد أ ت ى بها هذه ا ل ل ي ل ة أ ن ز ل عندها أ ذ ه ب ل أ خ ب ر أ م ي بالخبر فذهبت أ خ ب ر أ م ي فقالت لي وجهي من وجهك حرام وجهي من وجهك حرام والله لا تقربنها إ ل ا بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م حتى أ ز ي ن ه ا كما تزين العروس بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م أ د خ ل ت عليها والله ما ر أ ت عيني أ ج م ل منها إ ن تكلمت أ ح س ن الكلام و إ ن سكتت على أ ج م ل مقام مكدت معها شهرا كاملا لم أ ر ى منها إ ل ا صيام وقيام بعد شهر أ ر د ت الذهاب إ ل ى مجلس سعيد قالت إ ل ى أ ي ن تذهب قلت إ ل ى مجلس سعيد لطلب العلم قالت اجلس فان علم سعيد كله عندي, اجلس فإن علم سعيد كله عندي ذهبت إ ل ى مجلس سعيد بعد شهر فلما راني تبسم ولم يكلمني حتى انفض الجمع من المجلس فلما انفض جئته وجلست بين يديه قال كيف ضيفكم قلت على احسن حال قلت على احسن حال قال ان ر أ ي ت ما لا يعجبك فالعطا ثم اعطاني عشرين الف دينار وقال استعن انت واياها على قضاء حوائجكم اين لنا بمثل سعيد اليوم اين لنا بمثل هؤلاء الدنا في كل مكان والشاشات والقنوات عاتت فسادا في الاخلاق والاعراض اعراضنا تنتهك شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم وفتياتنا في ا ل أ س و ا ق كاسيات ع ا ر ي ا ت ونحن نقول عشرات ا ل آ ل ا ف من الريالات اتقوا الله عباد الله يسروا امور الزواج يسروا امور الزواج احفظوا المجتمع من الفواحش والمنكرات ولن يكون هذا إ ل ا إ ذ ا سرنا على المنهج الرباني والمنهج النبوي الصحيح ما زوج بناته ولا تزوج أ م ه ا ت المؤمنين ب أ ك ث ر من خ م س م ا ئ ة درهم فلماذا مثل هذا عباد الله اللهم يسر للشباب واحفظ الفتيات وحسن ا ف الفتيات ظ و ح خروجهم قدمت لكم هذه ا ل م ا د ة من فريق جوار الخير